يا سوا انت تعلم ان سحوات العالم تغداني طاهر قلبي طاهر فكري اسمع صراخي وانقذني طهر علبي قلبي، فكري، اسمع صراخي وانقذني يا سو انت تعلمني احبك من قلبي من قلبي دنا است قلبي استو فکری سالب تو کبی گرمی عباد كنا نسيتك لم تعد انت الكل لي تعلم أني أحبك من قلبي من قلبي قد معي عفف نظري. احفظ اوقاتي وحبي احفظ وعداك امشي خلفك نحن خلف احفظ وعدي وعدك امشي خلفك مهما خلفت في وعدي طاهرني من قلبي، من قلبي، يا سعى أنت على فرحا بوجودك في قلبي. هلل لنفسي رنم روحي دئى صاحبي طاهرني هلل لنفسي رنم روحي So, baby, knee, knee, knee, knee, yes, I have a baby. Towerning, Towerning, Ya احبك من قلبي من قلبي <تصفيق> بسم الله يا ابو الابن اروح القدس اله واحد امين يا رب يسوع نشكرك يا رب على كل حال من قبل كل حال وفي كل حال نشكرك يا رب على عطاياك ونعمك نشكرك يا رب على تربيرك ورعايتك نشكرك يا رب على اهتمامك نشكرك يا رب انك بتحبنا وبتحافظ علينا نشكرك يا رب انك مهتم بينا جدا وبتحبنا جدا واحنا مش متخيلين كده، نشكرك يا رب على الحياه اللي انت مدهلنا لحد دلوقتي غيرنا خلاص فقط حياته لكن انت لسه صابر علينا ومتأني نشكرك يا رب على الحياة دي يا رب احنا بنحبك قوي يا رب بنحبك جدا يا رب الكلمات يا رب ما تقدرش تعبر عن حبتنا ليك لكن يا رب افعلنا يا رب بتقول عكس كلامنا افعلنا بتخلينا نشك وافعلنا بتخلينا ننكر وافعلنا بتخلينا نجحت وننساك ونتناساك نبقى عارفين اللي احنا بنعمله ده غلط وبرضو بنعمله عارفين انه بيزعلك وبرضو بنعمله معلش يا رب حقق علينا يا رب سامحنا يا رب احنا عشمانين في محبتك انت بتحبنا جدا بتحبنا جدا جدا ومستني يا رب رجوعنا مستنينا بس نقف قدامك لك احنا اسفين وتعمل يا رب زي ابن الضال معامل مع ابوه ابوه جري عليه وفتح له حضنه ونسي كل اللي فات يا رب ارجوك اقبلنا انسلنا يا رب كل اللي فات سامحنا سامحنا يا رب على كل حاجه بنعملها في حقك سامحنا يا رب على كل تقصير يا رب بنقصر في حياتنا وفي خدمتنا وفي صلاتنا وفي التزامنا سامحنا يا رب ارجوك اتركها يا رب هذه السنه أيضا زي ما الانجيل بيقول اصبر علينا يا رب تاني معلش ان كنا يا رب تعبناك وزعلناك لكن احنا واقفين قدامك دوقتي لك احنا اسفين وبنعترف ان احنا غلطانين ارجوك يا رب سمحنا بس يا رب ما تسمحناش بس يا رب احنا محتاجين حاجة تاني محتاجين يا رب اراده احنا ارادتنا ضعيفة خالص كل ما نيجي نعمل حاجة حلوة نعمل حاجة وحشة كل ما نيجي نقف نصلي نكسل ونقعد كل ما نيجي نمشي نتقدم خطوه في حياتنا الروحية نرجع يا رب نقف معلش يا رب انت تقوي ارادتنا يا رب دي اهم حاجة احنا بنطلبها منك النهاردة قوي ارادتنا يا رب احنا مش قادرين لكن انت يا رب تقدر تيجي تخدنا وتقومنا انت يا رب اللي رحت للمفلوج يا رب عشان تقومه تعال لنا يا رب عشان تقومنا أولنا يا رب من كسلنا ومن تكسلنا أولنا يا رب من خطيتنا من غيرك أنت يا رب ما نقدرش نعمل حاجة أنت قلت بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء إحنا من غيرك يا رب ما نقدرش نقف ما نقدرش نرجع ونقدرش نيجي نحضر قداس ونصلي ونتناول ونمشي في السكة الصح، من غيرك ما نقدرش أرجوك تعالى يا رب امسك بأيدينا تعالى قوامنا يا رب تعال يا رب اوينا من الحفره اللي احنا مواعين نفسنا فيها دي يا رب يا رب اعني وقوينا استرها علينا يا رب وساعدنا ان احنا نستر على اخواتنا زي ما انت ساتر علينا ساعدنا ان احنا ما نبصش على اخطاء اللي حوالينا يا رب زي ما انت يا رب ما تبصش على اخطائنا وبتنسهلنا بس احنا ضعف يا رب وبنقع في دي ارجوك سامحنا قوّينا عفف نظرنا يا رب وعفف فكرنا يا رب أفكارنا يا رب بقى وقت نفسك بعيدك بعيدة كتير وحشة وانت ما بتنبسطش بيها معلش يا رب تعالى قوينا قوينا احنا واقفين قدامك دوقتي يا رب وكلنا امل انك تلمسنا يا رب قبل ما نمشي وتغيرنا يا رب قبل ما نمشي تقوينا يا رب كلنا صدقني بنحبك جدا وان احنا ما بنقوم ونقع ونقوم ونقع ده مش معناه ان احنا بنكرهك او بنعندك ده معناه ان احنا بنحبك عشان كده بنقوم تاني ولكن عدو الخالي يقف قدامنا ويوقعنا لكن احنا عشان بنحبك بنقوم تاني وتاني وتاني سقطتنا يا رب دي دليل محبتنا ليك مش دليل خيانتنا ليك ارجوك يا رب تعال انت يا رب اسندنا واقومنا احفظ كل الموجودين بين ايدك يا رب طلب خاصة جدا جدا من اجلهم حط ايدك عليهم احفظهم ابعد عنهم الفكر والشر وشبه الشر اي فكر يا رب عند اي واحد فيهم لا يرضي صلاحك يا رب ابعده انت شاف الضعيف فيهم يا رب تسنده والمحتاج يا رب تقويه انت شاف يا رب التعبان تريحه انت شاف يا رب منهم اللي تايه ومش عارف اوله فين واخره فين انت اللي تعرفوا الطريق يا رب انت جبتنا من السماء وقعدتنا على الارض يومين وهتاخدنا عندك تاني خلي اليومين دول يعدوا يا رب بكل ستر وكل خير وكل محبه عشان نرجع عندك تاني اوعى يا رب السما تروح مننا ادينا السما يا رب ادينا السماء يا رب لاجل اسمك ادينا يا رب نقعد معاك ونتمتع بيك وبعشرتك وبعشره قدسيك نشوفك يا رب ونتعامل معاك تاخدنا في حضنك يا رب ادينا يا رب السما لاجل اسمك سامحنا ان كنا غلطنا في حقك ابعد عننا اي حاجه لترضيك يا رب كل اخواتنا يا رب اللي ما مايدريش يقول النهارده انك تحفظهم وتبارك ظروفهم وتخليهم ييجوا. ساعدنا يا رب في الصيف ده ان احنا نقعد في اخره ونقيم يا رب ونعرف ان احنا كسبنا خسرناش. ساعدنا يا رب دوقتي ساعدنا يا رب من دوقتي عشان نبتدي نحضر قدسات ونتناول من جسدك وتمك نصلي نحفظ مزامير نحفظ ألحان ساعدنا يا رب لأجل اسمك لجل شفاعة يا رب أمك العادرة لجل شفاعة دمك اللي سفاكتها العود الصليب من أجلنا لجل شفاعة الجميع قدسيك يا رب اقبل من كل واحد وقف قدامك واسمعنا رب ما أقولك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم مخفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا لا تدخلنا يا رب في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا امدلك الملك والقور